يا ربعنا اللي بالوصالة اقطعونا والقدركم ما جير روحوا وراكم لانكم سندنا كان الأخصام جونا وحنا نقدركم ونكرم الحاكم ولندينا واحد ودمنا وبونا وانتوا درانا مثل ما دراكم ومصيرنا مصير من جاء وراونا مع دورة الوقت جاكم حنا جسد واحد ولو شتتونا غير أرضكم حتى سماكم وماكم حسبي على اللي بل صالح سدونا وقامت مشاكلنا تزيد وتراكم حسبي على اللي بل صالح سدونا وقامت مشاكلنا تزيد وتراكم والله يبعد يوم من فرقونا حتى تباعد عن رضانا أرضاكم ترصدقانا في الشقى من فعونا ونتو بعد ما ينفعون أصدقائكم ما تذكرون الناس يوم حذفونا ميقافنا في صفكم خير حاكم ما تذكرون الناس يوم حذفونا ميقافنا في صفكم خير حاكم حنا لكم أنتم نصدقونا لا تفرح عدانا وتفرح عداكم يا ما عطيناهم عطا ويجحدونا تجحد عطايانا وتجحد عطاكم وجيّانا اللي ما بعد شاهدونا تنصبنا في المقبلات المحاكم وكان الخطأ منصوبنا سامحونا وكان الخطأ منكم سمحنا خطأكم كان الخطأ منصوبنا سامحونا وكان الخطأ منكم سمحنا خطأكم وعلى السنين الماضية رجعونا لو ما توافق مع هوانا هواكم الله يرحم روس من جمعونا. عاشوا وعشنا كل ابونا معاكم وعلى التعاون وصوا ودعونا وقالونا من درس الايام هاكم ترى الجموع اتهابنا كل غير الله الله بالوصل فادرباكم